Huh? <laughs>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 قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق على تراب كربا انسان بذل جهدا بقويمان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 يا دار ما مثل هدى قطر, قطر يا تاج فوق الراس عنك سلفوا للناس يعقد من الذهب والمعص يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس وسط جوك يا رفرف طير ونسماتك هواها غير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 یا تاج فوق الراس وعنك سولفو للناس یا من الذهب والمعص یا حب مكتوبه قطر يا تاج فوق الراس